والقصيدة بعنوان جروحها لنا أقول بها مسابق بين ناع الموت والمدمع ياه ليوصل القطع الحبل الأسرع مسابق والجفن ينثر جمر من ضيم ولهي بالحاطم على الناس يتلفع اختنق صدر السماوات بسحاب الهم وبين القصف صرخت يا طفل تسمع سكوت الناس كلها وخرست الديرة ومحب يحتي غير القصف والمدفع وشن القاع حلبيها خسف قارون ومن دوي القناب الجبل يتزعزع سكوت الناس كلها وخرست الديرة محد يحتي غير القصف والمدفع وشن القاع حل بيها خسف قارون ومن دوي القنابل جبل يتزعزع بغمق دجلة وفرات جروحها لنا وبدال الدمى هموم وقهر تنبع وغدت بجثث تتعثر جدام الموت وبكلمة تر من قاع الوطن مصرع وحتى النخل ترجف خوف سحفاته حتى النخل ترجف خوف سحفاته يا عين التنام أو جفن يهجع أو حتى الشمس لمت كل جدائلها حزينة على العراق بيا وجه تطلع وتساوى نهار بلادي ويا الليل ظلام وبس رصاصم الأجل يلمع مثل غضبة كليم الله ترى بغضب وتأثر شن بحفانا ذبح يوشع لا سلمت مرة ولا سلم منهم شاب ولا منهم سلم من بالمهد يرضع والبصرة حزينة لوذ بالياويل وخراب البصرة بعدش راح تتوقع وعين الناصرية سالت على الكوت والحي والسماوي دورا مفزع ان عادت كربلة وردت ملاحمها او كل لحظة جسد يوقع على المبضع وحارات النجف وحارات النجف تتناوروا يا الموت وتلوذ بضريح الفارس الأنزع ما بالوطن قرية ما نحرها الضيم أو ذرات التراب الربها تتضرع مخطوفة الوجوه أو شاحبة من الخوف وعيون الزلم على الموت تتطلع لما تمرها ويتحرك الشباج تجفل خايف الأطفال والرضع لا سلمة مرة أو سلم منهم شاب ولا منهم سلم من بالمهد يرضع والبصرة حزينة لوذبلياويل وخراب البصرة بعدش راح تتوقع أو عين سالت على الكوت والحي والسماوة يدورا مفزعا عادت كربلة أو ملاحمها أو كل لحظة جسد يوقع على المبضع أو حارات النجف تتناور ويا الموت وتلوذ بضريح الفارس الأنزع ما بالوطن قرية ما نحرها الضيم أو التراب اللي ربها تتضرع مخطوفة الوجوه أو من الخوف وعيون الزلم على الموت تتطلع أو لما انتمر هوية تحرك الشبات لما انتمر هوية تحرك الشبات تجفل خايف الأطفال والرضع سكن ليل المناية ولوح المصباح وفاصل بين سهم البين والمنزع ومفاتيح الحبيبة الطاهرة بغداد سلمها الزنيم وعالفش الوقع ختل بذل مثل ما يختل المسعور لو شاف الظوارع ليه تتجمع ختل لكن ترك نائحة بكل منزل تفنن بالجريمة وبالظلم أبدع ومقابرنا الجماعية استلذ بيها مثل ما يستلذ بالساكنة الزوبع يطرب له سمع طفل أيتي مطصيح عدم ينتشي وبتشتل يتمتع مجرم طاغي أو متفارق الخصة إلى بقاع الخيانة مأكل ومرتع رأوا غصص منها الوليد يشيب غصص الهينوح العالم الأرفع ناس تدور لها قبور ما تلقى أو ناس تورق بأموالها وتجمعها <تصفيق> راوان غصص منها الوليدي شيب غصص الهينوح العالم الأرفع ناس تدور لها قبور ما تلقى أو ناس تورق بأموالها وتجمع أو خيل الموت هذبت والشعب ميدان والجمهور احنا ببطر نطلع امسابق بينناع الموت والمدمع ياه اليوصل القطع الحبل أسرع امسابق والجفن ينثر جمر من ضيم ولهي بالحاطم على الناس يتلفع